119- إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم, ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 110- فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 وَإن أحدَد مِنَ المُشْلِكينَ استَجارََكَ فَأَجرهُ حتىَا يَسْمَع كَلَامَ اللهَّ فَأَجرُهُ حتىَا يَسْمَع كَلَامَ اللهَّهِ ثُمَّا بِلِغهُ مَأمَنَا ذَلِكَ بِأَهُم قَوْم ال ل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 lahum laallahum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 يَنصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ يُعْدُهُ أَجْرًا عَظِيمًا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 So he wanted to فَتَرصُ حتى يأتَ الله بأَمرِ فتَرَصُوا حتىَ يأتِيَ الله بأَمررِه والله لا يهدقَومَ الفاسقين نَصََكُم الله في مَواقنَ ثَة وَيومَحونَين وَيومَحونَيلٍ إذ جَدَتكُم كَثرَةُك فَلَ تُونِ عنن يك شَيْئ وَضاقت عَلَكُم الْ الأررضُ بماار ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وَذَلِكَ جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء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 إن الله عليم حكيم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 وَدُّ عُزَيْرُ ابْنَ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ 126-قاتلهم الله أنا يؤفكون 127-اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 128-وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا 129-لا إله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 والذين يكنزون الذهب والفضة وَلَا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم او ما عَلَيْهَا فِي في نار جهنم مفتكوا بها جباهم فتكوا بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كنتم لتانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم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 إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦٓ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سُفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ العليا والله عزيز الحكيم إِنَّ فِي رُوخٍ خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قاصِدًا لَّتَّبَعُوكَ بعودَت عَلَْهِ مُشَّّها وَس يَحْلِكونَ بالِلهَّهِ لَْطَقعنا لَ خََجنَا معكمُم يهْلِكونَ أَن فُسَهُم واللههُ يعلملَمُ إِهُم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 كرها الله بعاثهم فسبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما ساعدوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم تسمعون لهم والله عليم بالظالمين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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده أو فتربصوا إنا معكم متربصون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 إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعقوا منها رضوا وان لم يعطوا منها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 إ مَ الصَّدَقاتُ للِفُقَرِ وَالْمَسكين والالعَامِلينَ عَلَيْهَا وَْمُؤَّفَةِ قُلُوبهمم وَْمُؤأََّفَةِ قُلوبهُم, قلوبهم وَفِّقابِ والالغاارمينَ وَفيِي سَبيل الللههِ وَبِن السَّبيل فَربَةَ مِنَ اللهَّ وَلهَّهُ عَليمٌ حَكيين وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوبُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةٍ, نعذب طائفة فرائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وفضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.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 يَحْلِفونَ بِلَّهِ مَا قالوا وَلَقدَد قالوا كلِمَةَكُفْرِ وَكَفَوا بعد إسلامهِ وَكَفَروا بعد إسلامٍ وََمّ بِمالَم يَناالُ وَما نَقَمُ إللاا أَنْ أَغْنَاهُم اللهَّ وَررسُولُهُ م فَبْلِه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 Uh -huh.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 لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْنَا رُجَّهَنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا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 اتبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وَقعدد الذيينَ كَدَب الله وَرَسونَ سَُصيب الذيينَ كَفرَونهُ معذاابٌأَبم ليسَ على الضُعفَاءِ وَلَا على المَعْضَ وَلَا على الذيينَ لا يجدون وَلَا على الذيينَ لا يجدون ماَا يُ فِقُونَ حَررجُمْ إذ نَصَحون اللههِ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 والسابقُونَ الأوَّلون مننَ الْ المهاجِلينَ والأَصَارِ والَّذين التَّبعُهُم بِحسَان الضِيَ اللهَّ عنهم. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ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 والذين اتخذوا مسجدا طرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حضا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله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 وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّ نَوْعَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ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 الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تبا عليهم انه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إِلَى رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ تَُّ فَرَبعْضُهُم إ بعضٍ هل الراكُم مِنْ أحدد هل يراكُم مِن أَحَدث م أحد صَرَفُ صََفَ اللَّ قُلوبَهُم